بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا مِن ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وَمِنَ الأمعان حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل حرم ان بك ربي حرم انثى الام فيين ام اشتملت عليه 아رحام ام فيين نبهوني بعلمه ان كنت ومن الابن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كُ جد في مَا أُوحَ إ يَغ حَوبًا على قاعِب يَقعمُهُ إَِّاأَ يكون مَيتَكً أَْدَمَ مَسفوحَ فوذَمَ مَسوحًا أَوْ لَحمَح ذم فَإِهُ رِجَسٌ أَوْ فِسق أُهِ الَّ بِغَيرِ اللهِ به سَمَنَ الضَّرْغَ وَغَيْرَ بَاثٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَذَا ضُرِبْنَا كُلُّ ذِي غُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ أَظْهُرُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعرض ذالكَ جَزَائِهِمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ لَنَا صَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَكِنْ أَبَاءُنَا وَحَرَّمَ مَا بَيْنَنَا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 صُمَّتْ أَيْنَ مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أم إِماَا أُمْزِل الكِتابُ على قَا فَتَيْنِ مِنْ قَبللدَا وَإِن كَُّ وَإِن كُ عَنذاتَتِه للَغَافِمين أَوْ تَقوللَ أنا أُزِل عَلَين الْ الكِتابُ لَكَُّا أَحَْابِهُم فَقَدَ جَ كن بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظون إلا آه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 إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَادُوا شِيعًا لَثَّ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَمْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْفَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُغْلَبُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ من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 قَُّ إ أ رَبِّكُم نرجعُكُم فَيُنَبّعُكُم بماكُ تُمْ فيِيهِ تَخْتَلِفُون وَهُو الذي جَعَلَكُمْ خَلَاءِ فَ الأوْض وَرَفَع بَعْبَكُم فَوقَ بَعْضٍ دََجات يبَضُوَكُم في مَا آككُ إِ ررببكَثَرعُ الْعِقابِ وَإَِّهَُ غَفُور وَحيم